Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Tilkä ayatul Kitab Hakim.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 خلق السماوات بغير عمد ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وبث فيها من كل دار خلنا من السماء ما أن فأنبتنا فيها من كل زوج كريم هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ظلامٍ